قصيدة طيش المشاعر كلمات الشاعر سعد بن جدلان وأداء طاير الشوك لعل رب نجي يوسف ويعقوبي يلمني مع وليفي واته النابة اللي من أجله ما غير أحس بذنوبي والقلب كالندب الحنان يرعابه لعل رب نجي يوسف ويعقوبي حس بذنوبي والقلب كما يدب الحنان يرعب أحتل طيش المشاعر وخلف سنور تلاهابا لعن ربي نجي مع طاسوي ولنضرني ابن اضرت عطف جذابا فرحت فرحت صلح دين لي بي سعدت ولن وصلابا لعل رب جماع يسف ويعقو بي يلمني مع ويدي في فرحت فرحا تزال حدين لي بي سعد ولا على المقدس وصلبا فرحت فرحت تزال حدين لي لعل رب جمع يوسف ويعقوبي يلمني ما ولي في وعته